بسم الله الرحمن الرحيم بنابي خواي بخشندى مهربان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم أو كساني ببا وربون وبرجري خالتشيان كل ربع زخوا خوا كرد و كان يبو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 Tanha awij rastawla layan parwardiga riyana wa hatwa Kuala gunaha kanyan khosh bu Dulu hoş yani reyku tsak kirdwa Zalika bi anna allaziyna kafaru attabahu albaatil Wa anna allaziyna amanu attabahu alhaqq min rabbihim Kذalika yadribu allahu lil nasi amthalahum Awajla bar awaya şunun batalu propose koyun, ve beyguman avarleş iman yan he nabu, şunun auhakkı koytubun kelalayan perwordgar yan uhatwa, aboşçe ve iqxwan numune ikerde ve iqxwan yan boğdene لقيتم الذين كفروا فضرب رقا بحتى إذا أدخلتمهم فشد الوثاق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 والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم إن أغرى لزنج دا قيشتن بواني بباورن أو بدن لگردن يانو كجن حتى كشتاري كشتار زوريان لدكن إنزا دي لكان يان قايم ببسنوا إنزا دواتر ياب منتو تاكبر الله ينكن يان بفديو بريتي حتى زنج تاككان بباوران دادني. یا تادزنگ کو تای دی بنماني بت پرستان فرمان خوا بی وستا یا خوئی تولیلید سندن بلان فرمانی پدان بزنگ تا به یکتری تاقیتم کاتو او کسانج لپی ناو رباز خوا دا کجران او خوا هر جیز پاداشت و ناکات سيهديهم و يصلح بالهم بګمارن مونیان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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا و وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ دكات بسركا فراندا و فيكانت انزيجير دكات لجنقدا خوراقتان دكات والذين كفروا او نشك ببا وربون دكات ذلك أو التوليان لبرؤوا كبيجمان أو النرقيان لو قرآن أبو كخواناردو يأتي بوياخواش كردو وكان يعني پوسکردو. أَفَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا او اوانه بزوی دا نګراون تاببینن اوانه پیش خویا سرنجاميان چون بو خوالناوی بردن و بو به باورانیش سرنجامي اوا هيا ذلك بان الله مولا الذين امنوا